فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جندا في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء وكلاهما يشهد له قرآن الأول أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين وإضاح معناه قل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقاما وأحسن منكم نديا من كان منا ومنكم في الضلاله أي الكفر والضلال عن طريق الحق فليمدد له الرحمن مدى أي فامهله الرحمن إمهالا فيما هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه بل يستمر على ذلك حتى يرى ما يوعده الله وهو إما عذاب في الدنيا بأيدي المسلمين كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم أو بغير ذلك وإما عذاب في الآخرة إن وهم على ذلك الكفر وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله فليمدد على بابها وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضال من الفريقين حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على أقبح حال من الكفر والضلال واقتصر على هذا التفسير ابن كثير وابن جرير وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله فليمدد ونظير هذا المعنى في القرآن قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لأنه على ذلك التفسير يكون في كلتا الآيتين دعاء بالشر على الظالم من الطائفتين، وكذلك قوله تعالى في اليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في البقرة والجمعة عندما يقول إن المراد بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين، وهو اختيار ابن كثير. وظاهر الآية لا يساعد عليه الوجه الثاني أن صيغه الطلب في قوله فليمدد يراد بها الإخبار عن سنة الله في الضالين وعليه فالمعنى أن الله أجر العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله ولا يحسبن الذين كفروا أن نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما الآية وقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة الآية كما قدمنا قريبا بعض الآيات الدالة عليه ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة انتهى قاله صاحب الدر المنثور ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة فإن قيل على هذا الوجه من نكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ فالجواب أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك قال في تفسير قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا أي مد له الرحمن يعني امهله وأملا له في العمر فأخرج على لفظ الأمر إذانا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل لتنقطع معاذير ربال ويقال له يوم القيامة من نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر انتهى محل الغرض منه قال المؤلف رحمه الله وأظهروا الأقوال عندي في قوله حتى إذا رأوا ما يوعدون أنه متعلق بما قبله والمعنى فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأى ما يوعد علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن وقال الزمخشري إن حتى في هذه الآية هي التي تحكى بعدها الجمل واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها وقوله ما يوعدون لفظة ما مفعول به لرأوا وقوله إما العذاب وإما الساعة بدل من المفعول به الذي هو ما ولفظة من في قوله فسيعلمون من هو الآية قال بعض العلماء هي موصولة في محل نصب على المفعول به ليعلمون وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد وقال بعض أهل العلم من استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلمون معلق بالاستفهام قال رحمه الله وهذا أظهر عندي وقوله شر مكان وأضعف جندا في مقابلة قولهم خير مقاما وأحسن نديا لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم والندي المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم والجند هم الأنصار والأعوان فالمقابلة المذكورة ظاهرة وقد دلت آية من كتاب الله على إطلاق شر مكانا والمراد اتصاف الشخص بالشر للمكان وهي قوله تعالى قالوا ان يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا فتفضيل المكان في الشر ها هنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته في الشر على نفسه فيما نسبوا إليه من شر السرقة لا نفس المكان اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي أي أنتم شر منزلة عند الله تعالى وقوله في هذه الآيات المذكورة مقاما ونديا وأثاثا ومكانا وجندا كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل كما أشار له في الخلاصة بقوله والفاعل المعنى صبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلة قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى دليل على رجحان القول الثاني في الايه المتقدمه وان المعنى أن من كان في الضلاله زاده الله ضلاله ومن اهتدى زاده الله هدى والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله في الضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وقوله تعالى ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية كما قدمنا كثيرا من الآيات الدالة على هذا المعنى وقال في الهدى والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم وقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية وقد جمع بينهما في آيات أخرى كقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما الآية وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كما تقدم إيضاحه أيها المستمع الكريم سوف نكمل بقية تفسير الآية من قوله تعالى والباقيات الصالحات في لقائنا القادم بإذنه جل وعلا فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته